لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّسُولُ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الذين ظلموا مِنكُمْ خَاصَّةً واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض فخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون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 إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويغفر لكم. والله وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَوْا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُدُوكَ أَوْ يُخْرِدُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ قَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ قالوا قد سمعنا لو نشاء قالوا قد سمعنا لو نشاء أولئك مثل هذا إن هذا إلا أسطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يويكنا بعذاب نليل.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 من أولياؤه إلا المتقون ولكن أثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 إلى جهنم يحشرون ليميد الله الخبيث من الطيب ليميد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاتلون الذين كفروا إن ينتهوا يغسر لهم ما قد سلت وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإه كَو فَإِن نَمغَّهَ بِمَا يعملَونَ لَفيد وَإِ كَوَلَ فَلَمُ أَن النَغ مَولكُمْ نِعمَ الْ المَوْول وَنَعمَن